ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحوس فلو أن تفندون قالوا الله إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا جاء الْمَشِيرُ أَلْقاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَنُو انَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون الف لام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 بابا لَفِي خَلْقٍ خلق جديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئَئِكُمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِنْ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 ين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباصط كفه إلى الماء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض وعو مكره وظلالهم بالغدو والآصال قل مَن سَمَوَاتِ وَالارضِ قُلِ اللهُ خَلَقَ فَتَخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَل يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَم جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وهو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتخاء حلية أو متاع زبد مثله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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وآمَفَقو مما رزقناهم سرَّه وعلانية سرَّه وعلانية ويدرَئون بالحسانة السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يفرون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سويرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتابا لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عليك الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ لم أَنَّا أن الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ من وَاللَّهُ والله يحكم لا لَهُ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 العزيز الحكيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ألف فرعون يسونكم سوء العذاب.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 وَإِذْ تأذن رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ نازدنكم ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أَنْتُمْ وَمَنْ في الأرض جَمِيعًا فَإِنَّ الله لولي حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثموت والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم من بينات في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شكهم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 ياكم مسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتبر المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذينا وعلي الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج أنكم من أرضها أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك النذالمين ولنسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحه وخاب كل جبل عنيد من ورائه جهنم ويصق من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد من أوج نبني وبنيان عبد الأصناب رب إنهن أضلّ كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصلي فإنك وفُر الرحم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواذ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه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 اَلِفْ لَا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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناصرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا لَوْ يَنزِلُهَا فأنزلنا من مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وما أنتم له لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنزلين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغبيانهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص.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 نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون قال فما خطوكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لم لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لم من الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَا غَبَرَةً أَنَائِمَ قُطُوعًا مُّصْبِحِينَ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 وإن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبيما من مبين ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ساعة لا آتيت فصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا كسبعا من المثنى والقرآن العظيم لا تمو ودنا عينك إلى ما به أزواج منهم وحفظناك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله لاهن آخر فسوف يعلمون ولو قد نعلم أن وأنك يضيق صدرك بما يقولون فسبه بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين